وإذ تخلق من الطين كهيئة الطير بإذني فتنفخ فيها فتكون طيرا بإذني وتبرئ الأكمى والأبرص بإذني وإذ تخرج الموتى بإذني وَإِذْ كَشَفْتُ عَنِ الْإِسْرَائِيلِ عَنكَ إِذ جِئْتَهُم بِالْبَيِّنَاتِ فَقَالَ الَّذِينَ كَفَرُوا فَقَالَ الَّذِينَ كَفَرُوا مِنْهُمْ إِنْ هَذَا إِلَّا سِحْرٌ مُبِينٌ وَإِذ أَرْسَلْتُ إِلَى الْحَوَارِيِّينَ أَنَامِنُوا بِي وَبِرَسُولِي قَالُوا آمَنَّا قَالُوا آمَنَّا وَاشْهَدْ بِأَنَّنَا مُسْلِمُونَ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 تأكل منها وتطمئن قلوبنا ونعلم اهن قد صدقتنا ونعلم اهن قد صدقتنا ونكون عليها من الشاهدين قال عيسى ابن مريم اللهم ربنا أنزل علينا ما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 وَإِذْ قال الله يا عيسى بن مريم أأنت قلت للناس اتخذوني وَأُمِّي إلهين من دون الله قال سبحانك مَا يكون لي أَنْ أَقُولَ ما ليس لي بحق إن كنت قلته فقد علمته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 تغفر لهم فإنك أنت العزيز الحكيم قال الله هذا يوم ينفع الصادقين صدقهم لهم جنات تجري من تحتها الأنار خالدين فيها أبدا